سرنا سرنا سرنا بعون الله منها جنا منا جنا تقوى سرنا سرنا سرنا بعون الله منها جنا منا جنا تقوى ما خاب من يغيد ومن رضا مولى ما خاب من يغيد نحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى فالله آيتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى يا إخوتي سيروا في نوره وهدى في نوره وهدى سرنا, سرنا سرنا سرنا بعون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 من هاجنا تقوى سرنا سرنا سرنا, سرنا, سرنا بعون الله من هاجنا من هاجنا, هاجنا تقوى ما خاب من يبغي دوما الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوما الرضا مولاه من أنفس تذبو شوقا إلى نغياه أواه يا طوبى ونعيمها سنتفو شوقنا الى نقيى اوه يا طوبى ونعمها اوه وزياده فيها من ربنا مرى من ربنا مرى كم مهجة صرخت لله وشوقا كم لله وشوقا لللهه وَشق بالله وَشق سر سرنا, سرنا سرنا بعون الله منِه جنا منه جنا تَق سرنانا سرنا سرنا بعون الله منه جنا منِنه ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا ما خاب من يبغي